الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا بفضل من الله ومن إلى الحديث السابع والعشرين عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه رواه مسلم وعنوى بصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البرج قلت نعم فقال استفت قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد ابن حنبل والدارمي بإسناد حسن أما الراوي الأول وهو النواس بن سمعان رضي الله عنه فهو النواس بن سمعان ابن خالد الكلبي هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ومسح على ناصيته وكان من أصحاب الصفة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أخته لأمه واسمها أسماء بنت النعمان وهي التي تعوذت من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أعوذ بالله منك فقال صلى الله عليه وسلم عذت بمعاذ أي بالذي يستعاذ به ويلتجوا إليه ثم أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها الصحابي الثاني وهو وابصة ابن معبد الأسدي رضي الله عنه كنيته أبو سالم وقيل أبو سعيد وقيل أبو الشعثاء أسلم سنة تسع من الهجرة وعمر إلى التسعين ومات بالرقة مكان اسم الرقة ودفن بها وكان رضي الله عنه كثير البكاء والعطاء رضي الله عنهم أجمعين هذا الحديث أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم وهو شامل لبيان أعمال القلوب وأعمال الجوارح أيضا قوله البر أي الذي ذكره الله تعالى في القرآن فقال وتعاونوا على البر والتقوى والبر كلمة تدل على كثرة الخير إبا إذن البر اسم جامع للخير وكل فعل مرضا الفعل الذي يرضى الله عز وجل عنه والفعل الذي يجلب لصاحبه الخير الدنيوي والأخروي يسمى برا والبر هنا بر شرعي فيقول أن البر أي الذي ذكره الله تعالى في القرآن كلمة البر تطلق على معنيين لها معاني كثير جدا ولكن هناك في هذا الحديث معنيان أصيلان المعنى الأول للبر معاملة الخلق بالإحسان إليهم معاملة الخلق بالإحسان إليهم من الصلة واللطف وحسن الصحبة والطاعة وهذا بر سيذكره الشيخ أنه بر مخصوص كبر الوالدين وهذا ما قال فيه ابن عمر رضي الله عنه البر شيء هي وجه طليق وكلام لي كلام جميل صح البر شيء هي وجه طليق وكلام لي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا البر يبا هذا المعنى الأول وهو معاملة الخلق بالإحسان إليهم هذا معنى خاص المعنى الآخر هو التخلق بالأخلاق الشريفة وامتثال أوامر الله وجتناب نهيه إبا دا معنى الشريعة بالظاهر والباطن فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح إبا إذن امتثال أوامر الله عز وجل وجتناب نهيه سواء كان في الأعمال القلبية او الاعمال الظاهرة هذا هو البر ولذلك في اية البقرة ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه اعمال قلبية ام ظاهرة قلبية ثم قال وآت المال على حبه ذو القرب واليتام الى اخر الايات فهذا هو البر الذي هو بمعنى التزام شريعة الله عز وجل الظاهرة والباطنة فمن أتى بهذه المعاني التي ذكرت في آية الباقرة سمي هذا الرجل بارا وكان من الأبرار الذين يفعلون البر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه البر طبعا تأتي بمعاني أخرى يعني منها مثلا البر بمعنى الجنة كما في قول تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فالبر هنا قال السدي أنه الجنة لن تنالوا البر أي الجنة حتى تنفقوا مما تحبون ويطلق البر على الصدق وغيره من المعاني الأخرى إبقى إذن البر حسن الخلق إبقى يطلق البر على أحد هذين المعنيين قال حسن الخلق أي حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله إذن البر الذي هو حسن الخلق يكون مع الله عز وجل ويكون مع عباد الله فأما حسن الخلق مع الله فأنت تلقى أحكامه الشرعية بالرضى والتسليم ولا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعا فإذا أمرك بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشرح إبه هذه أحكام الله عز وجل الشرعية حسن الخلق معها أنك ترضى وتسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم بل هو الرضا والتسليم لأمر الله الشرعي وأن يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعا وأيضا حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية فالإنسان ليس دائما مسرورا حيث يأتيه ما يحزنه في ماله أو في أهلي أو في نفسي أو في مجتمعه والذي قدر ذلك هو الله عز وجل فتكون حسن الخلق مع الله وتقوم بما أمرت به وتنزجر عما نهيت عنه هذا من إدراك المؤمن أن الله عز وجل في أحكامه القدرية عليم وحكيم سبحانه وتعالى يضع الشيء في موضعه فإذا علم الإنسان هذين الإسمين وعامل الله الله عز وجل بأثرهما اطمأن لحكم الله القدري وإلا يعني سل سلوى البهائم والعياذ بالله ولذلك يقولون من لم يرضى بالقضاء فليس لجهله دواء من لم يرضى بقدر الله عز وجل عليه فليس لجهله دواء إلا الرضا هذا ما أحكام الله القدرية التي يكون منها ما يؤلم النفس فساعتها لابد أن يصبر الإنسان وإذا أتى منها ما يفرح النفس ويسعدها فهنا واجبها أن يشكر الإنسان فالمسلم يعيش بين جناحين جناح الصبر على الأقدار المؤلمة وجناح الشكر على الأقدار الملائمة التي يفرح بها وينشرح بها وهذا جماعه في محبة الله عز وجل وكما قدمت أن جماع مسألة الرضا بالأحكام القادرية يجتمع في اسمين من أسمين سبحانه أنه العليم وأنه الحكيم فلا يقع شيء في ملكه إلا بحكمة سبحانه وتعالى قال أما حسن الخلق مع الناس فقد سبق مر معنا فعلا وهو بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه هذا هو البر والمراد به البر المطلق وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا وهو الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الإحسان وطبعا يدخل يعني ابتداء فيهما القول الكريم الذي طلبه الله عز وجل منا وقل لهما قولا كريما قلنا قبل ذلك القول الكريم يكون في اختيار لفظه وفي طريقة آدائه هذا كل من الكرم في هذا اللفظ مع الوالدين وهل يدخل بر الوالدين في قول حسن الخلق فالجواب نعم يدخل لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود كل أحد يحمد فاعله عليه وطبعا بر الوالدين هذه مرتبة عظيمة جدا من مراتب العبودية لله عز وجل بل إن الله عز وجل بيّن في كتابه أن من الأمور المطلوبة بعد الإيمان به بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بعدها وبالوالدين إحسانا فإذا ننتبه. ننتبه لمسألة بر الوالدين قال والإثم هو ضد البر لأن الله تعالى قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان قال فما هو الاثم هنا سيذكر ضابط الاثم ضابط الاثم الاثم قال هو ضد البرج سبق لنا ان البرج هو ما طلبه الشرع اما على جهة الاجاب واما على جهة الاستحباب ويلتحق بهم المباح يبقى ضد ذلك الاثم ما كان محرما وما كان مكروها يبقى ما نهى عنه الشارع ما نهى عنه الشارع يبقى إذا كان النهي نهي تحريم هنا يقع الإثم الذي هو الذنب الذي هو الذنب وإذا كان النهي للكراهة فهنا لا ذنب ولكن الإنسان يكون على مقرب من الوقوع في, في الذنب فنقول له لا تحمد حول الحما حتى لا توشك أن تواقعه يقول الإثم ما حاك في نفسك أي تردد وصرت منه في قلق يحدث له للإنسان الذي يقارف هذا الإثم قلق والطراب وعدم طمأنينة وعدم انشراح صدر ولا سكون القلب يقول وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه محل ذنب وعيب فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليه إبا إذن هنا ضبط النبي صلى الله عليه وسلم ألث بضابطين أحدهما باطن والآخر ظاهر الباطن قال ما حك في نفسك الظاهر ما كرهت أن يطلع عليه الناس إبا إذن علامة الإثم وضابط الإثم أن يجتمع فيه أمرا الأمر الأول ما حك في نفسك الضمير العامر بالإيمان الذي يميز بين الحق والباطل فإن حك في النفس قلق هذا الضمير العامر بالإيمان الصافي السليم كما سنبين إذا تردد وخلق اعلم أن هذا أول إشارة لك أن هذا الأمر فيه إثم فإذا اطمأن الضمير العامر بالإيمان لوضوح الدلالة والأدلة فهذا أمر من البر كما سنبين إذن الأمر الأول ما حكى في صدرك هناك ضمير عامر بالإيمان يميز بين الحق والباطل فإذا تردد علمنا أن هذا من الإثم وأنه من الباطل الأمر الثاني كراهة اطلاع الناس على الفعل مراعاة لهم إبا نكرر علامة الإثم مركبة من مجموع امرين. أمر الأول الضمير العامر بالإيمان الذي يميز بين الحق والباطل ينفر ويتردد ويقلق الأمر الثاني كراهية اطلاع الناس على الفعل مراعاة لهم فإذا حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فهذا من. الإثم. هذا من الإثم يقول وهذه الجملة لأن بعض الناس دي بقى بداية المقيدات للكلام لأن طبعا في هذا الحديث يستدل به بعض جاهلت الصوفية على أمور كثيرة جدا منها مثلا أنهم يستدلون على العلم اللدني يقول لك علم كده لدني فيقولون أن هذا العلم أبلغ من العلم الذي يأتي عن طريق الرسول والعاذ بالله لأنهم يقولون أن الرسول يأخذ عن وسطة أما العلم اللي هذا يأخذه الشيخ عندهم العارف عن الله عز وجل مباشرة فطبعا كلام وسبق لنا أن قلنا أنهم يقولون أن الولي عندهم أعلى من النبي يقولون مقام الولي في برزخ فويق النبي ودون الرسول فيقولون هو أعلى درجة حتى من من يوحى إليه لأنه يحصل على هذا العلم لدني من الله بدون وسطة عن طريق الرياضة وغيرها فهذا أبلغ يعني يقولون النبي أعطى الرسالة بلا تعب واضح؟ أما الولي جاهد حتى يصل إلى هذا العلم شوف الكلام يعني كلام يحتاج إلى ضرب النعال لي لأن الله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. رسالته فالله عز وجل يعلم أن هذا النبي هو من خيرة خلقه ومن أصفيائه فيصطفي لرسالته إنما كلامهم هذا فيه يعني قدح في القرآن وقدح في غيره نسأل الله العافية يقول هذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما السلام من إيه يعني كما في قوله يوم قول إبراهيم عليه السلام فيما حكى الله عز وجل عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالقلب السليم الذي صارت السلامة صفة لازمة له فسلم من الشرك الأكبر والأصغر والرياء وسلم من الشبهات والشهوات لم يعد هناك هذا الغبش والسواد الذي يعلو القلب بسبب هذه الشبهات والشهوات فقلب سليم هذا قلب يعني يزهر فيه ضياء فيه نور يشع يقول لمن كان قلبه صافيا سليما فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس يعني هذا القسم الأول الذي قلبه صافيا سليما هم أهل الدين والصلاح هم أماثل الخلق هم أهل الفضل إنما ليس هذا للسفلة ولا للجهال ولا لمن غلظ طبعه ولا إلى من غلبه شهوته ولا هو لمن كان عنده شبه ولا أمراض ولا هو لمن يزنب ذنبا كثيرا هذا لا يرق طبعه بل الذنوب كحجب تصير غليظة فلا يرى هذا القلب بنور بصيرته كالعين تعمى تماما عن رؤية الحقائق قال أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإث فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا لأن هذا القلب الطاهر النقي ما زالت الفطرة فيه على ما هي عليه والفطرة الإنسان يدرك بها إذا كانت سليمة الفعل يدرك بها الفعل إذا كان هذا الفعل محمودا أو مزموما سبق لنا أن قلنا هذه الجملة من قبل أن الإنسان يدرك حسن الفعل ويدرك قبحه دون أن يأتي الشرع محسنا أو مقبحا إنما الإنسان لا يأمر أو يوجب وينهى إلا بما أوجبه الشرع أو ناهى عنه صح؟ قلنا أن الزن مثلا كفعل هذا الفطر السليم تأنف منه بطبعها طب الزن حلال الله حرام حرام لأن الشرع حرمه ليست الطبعي التي تحرم وتحلل إنما الإنسان قد يدرك لو كانت فطرته سلمة لأدرك أن هذا الفعل يعني مذموم وأن هذا الفعل محمود إنما التحليل والتحريم إنما هو لمن؟ للشرع هو الذي يحلل ويحلم قال فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم قبل الشرع تجده مترددا يكره أن يطلع الناس عليه وهذا ضابط وليس بقاعدة أي علامة على الإثم في قلب المؤمن يبقى المؤمن يستدل على هذه الأثام بهذين العاملين ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس يقول من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل معاني كثيرة لقوله البر حسن الخلق كلمة جامعة مانعة الحث على حسن الخلق وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في برز فإن قال قائل وهل البر ينافي الغضب لله عز وجل يعني لو غضبت على إنسان وشددت عليه فهل ذلك ينافي البرز وحسن الخلق الجاب إن ذلك لا ينافي حسن الخلق بل هذا من حسن الخلق لأن المقصود به التربية والتوجيه يعني إذا كان المقصد الشدة في موضعها تكون هذا من من البرج قسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحمه إنما وضع الشدة في غير موضعه هذا هو الجهل ووضع اللين في غير موضعه هذا أيضا من الجهل ومن منافات حسن الخلق ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ولكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل كان أشد الناس فيها أن المؤمن الذي قلبه صاف سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم بل يتردد فيه لقوله والإثم ما حاك في نفسك وهو يخاطب النواس بن سمعان وأمثاله وموقف الإنسان إذا حكى في نفسه شيء، هل هو إثم أو غير إثم، أن يدع هذا حتى يتبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا تتجاثر فتقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، لقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه بل من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية كما يوجد من الفسقة الذين يذهبون إلى بلاد كلها فجور وخمور ثم يأتي مفتخرا فيتحدث أنه فجر بكم امرأة وأنه شرب كم كأسا من الخمر فتكون السيئة عنده حسنا ويكون مستهترا بأحكام الله عز وجل ومثل هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأن هذا من أعظم السخرية بدين الله عز وجل حيث إنه يأتي يتبجح بما وصفه الله بأنه فاحش كالزينة ومحرمه كالخمر ويأتي يتبجح بشرب ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربه فأين الدين وأين الإيمان؟ وإذا عمل مثل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور طبعا كلام الشيخ هنا في رجل شرب الخمر وافتخر به جاهر فهذا يقال له يعني انتهي عن ذلك لا تجاهر بمعصيتك طبعا هنا ليس هناك ولي لو جاهر عند الولي وقال أنه شرب الخمر يقيم عليه الحد عندما جاهر في وسطه نقول تقل الله عز وجل لا يعني تتبجح لا تنشر الفاحشة مثل هذه الأمور ثم في هذه الحالة يدعى إلى التوبة ويعاقب معاقبة من يرتدع غيره به يعني يعاقب السلطان معاقبة من يرتدع غيره به فإن أصر على هذا التبجح وظهر منه أنه يستحل شرب الخمر كما يسميه بعض الناس الآن من هؤلاء الأفاكين يعني حرية شخصية والزنا حرية شخصية والتبرج حرية شخصية نقول لا أنت هنا يعني انفكت عنك ربقة الإسلام ساعتها فإن لم يتب يقتل قتل المرتد لأنه استحل وحرما معلوما من الدين بالضرورة هذا معنى كلام الشيخي قال عن وابصة الأسدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أذع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين يستفتون فجعلت أتخطاهم قالوا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت دعوني فأدنوا منه فإنه أحب الناس إلي أن أدنوا ومنه قال دع وابصة أدنوا يا وابصة مرتين أو ثلاث قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه فقال يا وابصة أخبرك أو تسألني قلت لا بل أخبرني قال فقال جئت تسألني عن البر والإف صلى الله على النبي محمد قلت نعم فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات البر مطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك قوله جئت, جئت, جئت تسأل عن البر قلت نعم هذه الجملة خبرية جئت تسأل عن البر خبرية لفظا ولكنها إنشائية معنى معنى يعني أن هناك حرف استفام حذوف يعني معنى قولنا يصل لما جئت تسأل عن البر كقوله أجئت تسأل عن البر يقول كما في قول تعالى أم اتخذ من الأرض هم ينشرون فهم ينشرون جملة خبرية ولكنها استفامية معنى هم ينشرون هذا معنى الكلام فإن قال قائل كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغين يعلم مكنونات ما في الصدر فالجواب قضايا الأعيان لا يسأل عنها هذه قضية عين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه النوابصة رضي الله عنه يسأل عن البر فلما أتى إليه قال له جئت تسألني عن البر أن هذا من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاحتمال أقوى هذا الاحتمال أقوى ت من in the sky صلى الله عليه وسلم فكان يعلم أصحابه ويعلم أن كل واحد منهم عن ما وما الذي يهتم به في حياته وما الذي يتميز بهم من الإبداعات حتى يضعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم أن قضايا الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابها قلت نعم قال استفت قلبك أي يسأل والاستفتاء طلب الإفتاء وهو بمعنى الخبر لأن الافتاء اخبار عن حكم شرعي إبقى المفتي ما تعريفه المفتي هو المخبر عن حكم شرعي إبقى الإفتاء الإخبار عن حكم شرعي والمفتي هو من يخبر عن حكم شرعي إذن يتبين لنا من تعريف المفتي أنه لابد أن يكون عالما بما يفتي به متيقنا منه لأنه سيقول أن هذا حكم الشرع فينبغي أن يكون عالما بحكم الشرع يعني ليس المفتي من يقول أظن أن المسألة كذا أو يعني, يعني يتردد في ذهني أن المسألة كذا أبدا المفتي من يفتي بحكم شرعي يخبر عن حكم شرعي فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس اطمأن يعني استقر كقول صلى الله وسلم في الحديث اركح حتى تطمئن راكعا أي تستقر فما استقر إليه القلب وراضي به وانشرح واطمأن إليه بحيث لا تحدثك نفسك بالخروج عنه فهذا هو البرج. ولكن لمن قلبه سليم عدنا تاني نفس القيد لمن قلبه سليم ونيته صادقة أما من ليس كذلك فقلبه لا يطمئن للبر ولا تطمئن إليه نفسه ولهذا تجده إذا شرع في البر يضيق ذرعا ويسرع هربا حتى كأنه مطرون لكن المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن نفسه إلى البر قال والإثم ما حك في النفس أي تردد فيها وتردد في الصدر يعني في القلب قال البر ما اطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب قال وإن أفتاك الناس وأفتوك هذا من باب التأكيد يعني حتى ولو أفتاك وأفتاك وأفتاك الناس فلا ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر فلا تلتفت للفتوى طيب يعني هنا تطرح شبهة وهي أن هذا الكلام يفهم منه البعض أن الإنسان يأخذ بقول نفسه في جميع أمره ولا يحتاج إلى سؤال مفتن يقول خلاص يا عم الشيخ الاسم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس انا أفت نفسي وإن أفتاك الناس وأفتوك نقول لا اوعى, اوعى تظن ظنا سيئا في الحديث أولا قلنا أن الشخص المطالب منه هذه الأمور ذو القلب السليم العالم بأحكام الشرع ولكن لم يأتي نص أو دليل في هذه المسألة فهنا قد يعمل يعني صدره ليس ليحلل ويحرم بهذا إنما لكي يطمئن أو لا يطمئن إلى الحكم طيب ما الرب على هذه الشبهة هل نؤصل أن يعني أدلة الأحكام هي القرآن والسنة والإجماع والقياس الجلي ونضيف إليهما الذوق والوجدان الذي تجد في صدرك نقول لا. نقول أن هذا الحديث زكر وله إطار عام لا بد من وضع الإطار حتى نفهم الحديث اولا المسألة التي الإنسان ينظر فيها إلى صدره مما لنص فيها من كتاب أو سنة وليس فيها أثر ممن يقتدى بهم من العلماء ومن التابعين ومن بعدهم بإحسان إذن مسألة خالية من, من النص والسنة فإذا وجدت مسألة, خالية من وجدت مسألة فيها نص من كتاب أو سنة وضاق الإنسان بها صدره مش جيباه يفعلها أو لا يفعلها يفعلها حتى لو حك في صدري شيء لأن الله عز وجل يقول وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُنَ لَهُمْ الخيارة من أمرهم وقال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كره لكم النفس تكره أن تموت ومع ذلك كتب علينا وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم في استجابتكم للشرع خير حتى وإن وجدت في صدرك شيء إذن الإنسان يلتزم بشرع الله عز وجل فيما فيه كتاب أو سنة أو إجماع وقياس فيه فعل عن الصحابة لمن يعتبر فعلهم أو قولهم حجة وكذلك أيضا هل في أثر عن التابعين وغيرهم أو لا الأمر الثاني نقول إذا كان الرجل من الذين آمنوا واطمأنت قلوبهم بذكر الله وانشرح صدره بنور المعرفة هذا هو الشخص المخصوص بهذا الحديث لأن ابن سلم تحدث إلى النواس بن سمعان وتحدث إلى وابصة بن معبد فمن كان يشبه وابصة في معرفة الأحكام الشرعية والتمرس بها يبقى لا بأس عند. عندنا طالما أنه ليس هناك نص شرعي إنما من لا يشبه بل غلوظ طبعه من الجهال ومن ليس عندهم فقه بالعلوم الشرعية ولا النظر في الأدلة نقول الحديث هذا ليس إيه؟ ليس لكم فكلمة استفت قلبك هذا, هذا مخصوص بأهل العلم والفضلاء كما قدم. وإن أفتاك الناس وأفتاك مين بقى لأفتا الناس الناس هنا المقصود بهم من أهل العلم لأنه قال وأفتاك فهذا دلالة على أنهم هم أهل الفتوى ليس لا يسأل أي أحد يعني بعض الناس قد يذهب إلى عامل في مسجد يسألوا عن قضية نكاحه مثلا طلاق والله بجد يعني يذهب إلى بعض المساجد يجد العامل يسأل عام الشيخ فعلت كذا مع مرأتي إيه يقول لي حط 200 جنيه في السندوق وروه أهو هذول الناس المقصودون وإن أفتاك الناس وأفتاك يعني لو أن أهل العلم قالوا بكلام في هذه المسألة وأنت أيضا من أهل الفضل وأهل النظر ولكن حاك في صدرك الأدلة واضح إبا إذن إذا كان الرجل صافي القلب من أهل العلم والفضل إبا إذن هذا هو الحديث الذي هو محله كذلك أيضا هذا الحديث يريد على اختلاف المفتين وتساوي الأدلة بعض أهل العلم قد يرى أن الأدلة متساوية فينظر في الأدلة ويعمق النظر وينظر في إطار مقصد الشريع العامة فيجد أن كلا الدليلين محتمل للمسألة هنا بقى يأتي مسألة إيه الذوق القلب للعالم زي مسألة الناقد الصيرفي انت لو خدت قطعة الان من الذهب وذهبت بها الى بتاع الذهب بمجرد ان يمسها فقط كدا. او واحد مثلا شغال في العملة مثلا بمجرد ان يمس الورقة بتاعة العملة صح يعرف انها اذا كانت فاسدة ام صحيحة انت لو سألته انت عرفت ازاي ممكن ما يكونش عنده جواب انما من كسرة خبرته ايه اللي حصل؟ يحط ييده كده بس يعرف بدع الدهب يبصع الدهب يعرف ان ده ذهب حقيقي ام تقليد من كثرة الممارسة بعض فنون العلم كالعيلة لعند المحدثين بعض اهل العلم قد يسأل عن ما علة هذا الحديث قد لا يجيب عن العلة ولكن امر يقع في ينقضح في نفس ان هذا الحديث لا يمكن ان يكون النبي صلى ما قد قاله. يعني مثلا عندنا حديث وحديث موضوع المؤمن الحلو يحب الحلاو طب بالله عليك بمجرد ما تسمع ده الكلام ده يا حلاوة يا حلاوة انت اخذ بالك بمجرد ان تسمع هذا الكلام يعني, يعني تقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا لو انك عندك خبرة بالحديث قد لا تنظر في سند. ولاست في احتياج الى سندي بل تقول هذا ليس عليه مسحة ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حديث ايضا اللي هو حديث نسخ الاية اللي الزنا الزنى الشيخ والشيخة إذا زنى فارجمهما البتة نكالا من الله هذا الحديث ضعافه الشيخ الحوين وضعيف ولكن من عنده مسح أيضا من كلام النبوة يقول أن الذي أوتيه جومع الكلم لا يقول مثل هذا لي مثل هذا الكلام إيه فارجمهما البتة نكالا من الله هذا قرآن داكت آية لا يمكن تكون آية ليست هي مجال القرآن فنقول أن هذا لمن لأهل العلم المتمرسون به كذلك أيضا الله عز وجل قال لمن يجهل من الناس قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فدلهم على وجوب سؤال أهل العلم إذا لم يكن عندهم علم في المسائل ولم يقل الله عز وجل لهم فاسألوا قلوبكم وصدوركم إن كنتم لا تعلمون إنما دلهم على من يسألون يسألون أهل الذكر أهل العلم كذلك أيضا عند الاختلاف أمرنا بالرجوع إلى ما في الصدر أم إلى الرجوع إلى الكتاب السنة أفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لم يقل الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فاستفت قلبك وإن أفتك الناس وأفتوك الأمر الذي بعد ذلك الإنسان قد يكون عنده نظر وفراسة نعم ولكن لا يدري أحيانا هل الوارد الذي ورد عليه وهذا النظر الذي نظر به هل هو من خبث نفسه ونفس الأمارة بالسوء أم هو من الاستدلالات الشرعية فعلا يعني والله إخوانا تجد بسألة زي مسألة الأحزاب مثلا تجد بعض الناس يعني يقول أن الحزبية حرام وأن كذا حرام فحينما تقول له الحزب في أصله ككلمة حزب ليس يعني مذموما ولا ممدوحا إنما بحسب ما يضاف إليه فقالت تعالى ألا إن حزب الله هم مفلحون فوصفهم بالفلاح ووصفهم أنهم حزب الله أي المجتمعون على شرع الله وعلى منهج الله مفلحون وقال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فوصفهم بالخسران لأنهم اجتمعوا على منهج الشيطان واتبعوا الشيطان مصر برضو يعني مع هذا العرض يصر يقول كل حزب بما لديهم فرحون نقول تبهت أول الآية سترى أنها في الكفار أصلا وليست في المؤمنين فلا يقول بقى لا معلش الإثم ما حكى في صدري يعني أنا شايف النداء من الإثم ولذلك يحكه في صدري إلى الآن نقول معلش بقى يعني خرجنا الآن من حيز العلم إلى حيز الوساوس هذا ليس علما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه فإذا فإذا ولذلك يعني ما زلت أكرر أننا نحتاج إلى أرضية من, من القيود للبحث العلم المنضبط البحث العلم المنضبط أن تأتي النصوص تأتي الأدلة تنقل كلام أهل العلم تستخرج أنت المناطات ثم تحكم على المسائل تأتي بتعريفات جديدة يقرها أهل العلم إنما الإنسان كده وخلاص هي كده وخلاص يعني هي كده وخلاص يعني لسانه حاله فعلا بعد كلامه يط... الكلام معه الطويل قولنا صواب لا يحتمل الخطا وقول غيرنا خطا لا يحتمل الصواب عمر رضي الله عنه في صلح الحديبيه عمر من عمر المحدث الملهم ان يكن في امته محدثون فليكن عمر وعمر يعني قد يعني جرى الحق على قلب ولسانه كما أخبر النايو صلى الله عليه وسلم تخيل مع هذا عمر يفعل في صلح الحديبية ما يقول هو بعدها أنه يعتذر ويتألم كلما ذكر ذلك بل يستغفر الله ويفعل أفعال بر حتى يغفر الله له معنى محدث عمر في صلح الحديبية لم يقل للصحابة أنا محدث ولابد أن تسمعوا كلامي صح ولا لا؟ لأن مسائل الفراسة لابد من عرضها على الكتاب والسنة فإذا عرضت على الكتاب والسنة وتباين الحق من الباطل ظهر وضح النهار من ظلمة وحندس الليل إذن ينتبه الإنسان ممكن يكون يعني عنده يعني تدلس اختلاط للظلمة بالنور في مسألة من المسائل إنما الذي ينير له الحق ولذلك النبي صلى الله كان في دعاء الليل في دعاء قيام الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإصرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق فاهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صلاة المستقيم فأتى بجبريل وأتى بميكائيل وإصرافيل لأنهم مبادئ الخير ومفاتيح لما بعدها يعني يقول يا رب أنت جعلت هذه الملائكة مفاتيح لما بعدها افتح علي أرن الحق فجبريل يأتي بالوح وميكايل يأتي بالرزق والمطر من الله عز وجل وإصرافيل مفتاح ليوم القيامة ودخول الناس الجنة يقول يا رب أنت تفتح لعبادك فافتح علي يا رب هؤلاء فإذا ننتبه أننا لابد أن نسأل الله عز وجل في هذه الأيام المضطربة نسأل الله عز وجل أن يهدينا لمختلف فيه من الحق بإذنه إنما الإنسان لا يقول مثلا أنا يحك في صدري وأنا كذا والإثم ما حك في صدرك نقول هذا فيما لا دليل عليه نقول بقى وأنت من أهل النظر ومن أهل الخبرة فلا بس. يقول من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى ما حيث يتقدم للسائل بما في نفس السائل ليستريح ويطمئن لقول جئت تسأل عن البرر فيه جواز حث في همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليل لكن هذا ليس حكما شرعيا إنما هو حكم لغوي أن نعم جواب لإثبات ما سئل عنه فقوله وبصر رضي الله عنه نعم أي جئت أسأل عن البرزي ولهذا لو أجاب الإنسان بها من, من سأله عن شيء فمعناه إثبات ذلك الشيء وإذا مرت معنا أيضا قبل ذلك جواز الرجوع إلى القلب والنفس لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبي ونفسه ممن استقام دينه فإن الله عز وجل يؤيد من علم منه صدق النية وقد استدل الصوفية وأشبعون بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه لأنه قال استفت قلبك فما وافق عليه القلب فوبرج نقول نحن أيضا أهل السنة عندنا ذوق ولكن ذوق إيه؟ شرعي ليس في مجابهة النصوص إنما لهؤلاء العلماء طبعا بعض الصوفية الكبار قال أن هذا الحديث مخصوص بوابصة وأنها وقعة عين لا عمو ملا اللي هو أبو حمد الغزالي رحمه الله تعالى قال إن الحديث وقعت عين حج ستدل به ولذلك قال بعض علماء أيضا الصوفية كل خاطر كل خاطرٍ يعني في النفس لا يشهد له ظاهر أي ظاهر شرعي فهو باطل يبقى كل خواطر لا يشهد له ظاير فهو باطل يبقى الخواطر اللي تمر على القلب تعرضها على الشرع فإن وافقت الشرع فهي حق إن خلفت الشرع فهي من الباطل فيقال هذا لا يمكن لأن الله تعالى أنكر على من شرعوا دينا لم يأذن به الله ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقا أبدا ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص. على تطبيق الشريعة فمثل هذا يؤيد الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل ألا يغتر الإنسان بإفتاء الناس لا سيما إذا وجد في نفسه ترددا فإن كثيرا من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد ويشك فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر الجواب نعم بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في جواب الأول يعني وسائل الأولى وبعدين قال ده هناك بعض الملابسات لم يسألني عنها المفتي وهناك بعض الأمور لم تتضح في سؤالي فأظن أن هذه الإجابة فيها شيء فهل له أن يسأل آخر طبعا يجب علي أن يسأل آخر حتى يعني يقيم شرعه ودينه أن المدارة في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر الناس يعني احنا عايزين نقول أن الأعراف قد تتغير افرد يعني إنسان يجاهر بالمعصية في قوم أيضا يجاهرون بمعاصيم والمسألة عاديا. هل نقول الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس قال أنا مش في صدر حاجة منه والناس كلها بتعمل لا أنا بعمله هنا بقى بر نقول أبدا لأن فساد أحوال الناس ليس هو الأصل ليس هو الأصل قال لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحق فالمضاره على الأدلة الشرعية يعني الجماعة بيعملوا فرح مثلا فلابد ان يجيبوا يعني دي جي وبعد كده احيانا لو يعني كده يجيبوا رقاصة وخمرة في البتاع وبعدين تيجي تسأله تقوله اتقل الله ولا تفرح هذا الفرح المحرم يقولك عام الشيخ الناس كلها بتعمل كده فهل هذا العرف معتبر نقول لا هذا العرف ليس بمعتبر لأنه في مصادمة الشرع يبقى إذن عندنا أيضا أن هناك فراسة للمؤمن ولذلك أنا أقول أيضا وهي مهمة جدا لماذا نقف خلف علمائنا لماذا إذا اشتبهت علينا الأمور نقف خلف العلماء أنا أقول لأن العلماء المتمرسون بالشرع قد لا يكون عند الواحد منهم دليل في مسألة الآن نازلة ولكنه يعني صار فيها بعد أن استشار واستخار ونظر في يعني كما قلت أدلة الشلال عامة فلا نقول لهم فيش أنا أريد دليل جزء في هذه المسألة نقول لا لتتعنت فإن عند أهل العلم من البصيرة ومن الفراسة ما ليس عند أحدنا يعني الإنسان يكون طالب علم يبدأ من أول السطر ويريد أن يناظر أهل العلم الكبار في مسألة من النوازل التي يجتمع عليها أهل بذر وأهل وحد فنقول لا لأن العلماء عندهم من نور البصيرة ما ليس عندك عندهم من الفهم العام في الشريعة ما ليس عندك ولذلك الذي يريد أن يصل إلى هذا المعاني اقرأ فتاة ابن تيمية ستعلم أن ابن تيمية قد يأتي في مسألة وبعض الناس يقول ابن تيمية خالف فيها الدليل يعني مثلا من مس ذكره فليتوض ابن تيمية في هذه المسألة يقول من مس ذكره فليتوضى فليتوض. هذا الأمر والأمر عند العلماء يقتضل إيه فعند ابن تيمية في هذه المسألة يقتضي الاستحباب بعض الناس يقول طبه ابن تيمية خالف الدليل والعبرة بالدليل نقول لك أنت لم تفهم لأن ابن تيمية الأماء من مسأل أكره فليترضى لأن في حديث تاني حديث طلق ابن عدي إنما هو بضعة منك فقال أن هذه علة لا تنتقد هو إنما هو بضعة منك مستمرة. وكذلك ابن تيمية استدل بأدلة عامة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكل لحم الجزور وكذلك من نام قال فليغسل خياشيمه فإن الشيطان يبيت على خياشيم وفي غمس اليد في الماء لمن قام من نوم الليل قال فإنه لا يدري أين باتت يده فقال إن المسألة هنا كلها على جرين الشهوة فجرين الشهوة إنما من الشيطان فتطسأ بالماء فقال في مثل هذه المسائل أنها كلها لليه هذا نظره نظر في مجموعة من الأدلة استقرأ منها قاعدة فإياك إياك أن أنت تقول فلان خالف الدليل والدليل على كذا يبقى الرفق مع أهل العلم وأن نكون خلفه مسألة الفراسة كيف تحصلها هناك أحد العلماء وشاه الكرمان يقول من غض بصره عن المحارم يبدأ أول حاجة من غض بصره اللي عايزي بيعنده فراسة من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود الحلال لم تخطئ فراسته كيف هذا اللي عايز يكون عنده فراسة يعني في بعض القصة نختم بهذه القصة الطريفة أن بعض الناس كان الشافعي يجلس في المسجد فدخل رجل يدور على النائمين فقال الشافعي للربيع قم فقل هذا الرجل اللي داخل دا يدور ذهب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه قال فقبت فأخبرته فقال أين هو فقل تسأل الشافعي عنه فذهب إليه فقال له يا سيدي أين عبدي فقال له تجدوه في الحبس إذن الشافعي بيقول له بقول للربيع ذا الرجل داخل إدوار على عبد صفة كذا فلما سأل الرجل قال له أتليه في الحبس طب عرف منين الشافعي هل يعلم الغيب لا أبداً قالت لي في الحبس فذهب الرجل فوجده فقلت للشافعي اخبرنا عن هذا الامر فقد حيرتنا فقال رأيت رجلا داخلا من باب المسجد يدور بين النائمين فقلت انه يطلب هاربا يبقى اول حاجه ان ده واحد بيدور يجيء الى السودان دون البيض فقلت هرب له عبد اسود ورايته يجيء الى ما يالي العين اليسرى فقلت إنه مصاب بإحدى عينيه قلنا فما يدلك أنه في الحبس طب دي عرفناها وإن أنت استذلت بالمواقف دي على الأمر قال فما يدلك أنه في الحبس قال ذكرت أن العبدة إذا العبيدة إذا جاعوا صرقوا وإذا شبعوا فسقوا فأكيد هو أعمل حاجة من الاتنين فأوضع فين في الحبس قولوا قولي هذا أستغفر الله عليكم سبحانك الله بحمدك أشهد الله إليه أستغفر الله